ثمانية استمع إلى الأرقام والجمل ثم قرأها واكتبها في دفترك ستون ستين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا سبعون سبعين ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثمانون ثمانين فجلدوهم ثمانين جلداً تسعون تسعين وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة مئة وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون